مسامع الخير للإنشاد تقدم وسيقض لنفسك يا أخي قبل الهلاك وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يحصر الفتاة والهض على قدم التوفيق والتعاد عفا الله أن يرزقك من فضله ولا يقعدك عن هذا السواب سبب من الأسباب ذو الحزم السديد من جرد العزم الشديد وذو الرأي المصيب من كان له في الجهاد وفي الجهاد اضطال المطر في صفوف الطلقات و الكور اللي قامت وجذور الرغبات ما بقى منك الا غيره غير الغبا والرصاص ود والجسد مفتت كيف اضال المقاتل بالسلامه سلام يا صحاب الفراق يا صحاب الفراق كيف ارضى النفات كيف ارضى الشطط وادماء تراق وارضاً تحط والانام تساق في طريق الغلط حاله لا تطاق والكلاب صنت فدعمت الفراق بالسلامه السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكبار بسوا افضل قد رضوا بسقر وفعال اليهود وزعيم كفر ورئيس الزحود معز وابقر تحتويها جلود قد بدأت السفر فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام سوف أرضى الضمى وسقعوا الشتاء ويسيروا الكلى وعكيروا الهوى هكذا لم أشق عيشة للهنى في طرق لال الملك كافرين سوا سفري قد بدا فالسلام عالسلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام استغفر الله في سيف طغات ووقر اللئام وجحور الضغات ما بقى من كلام غير ترل الابد والرصاص ورك والجسد فلت كيف ارى المقام فالسلام السلام يا صحافين الكرام يا صحافين الكرام في سيف طغات ووقر اللئام وجحور الضغات ما بقى من كلام غير ترل الضبا والقصاصوك والجسوم فت كيف اظل مقف بالسلام السلام يا صحافا في غاب يا صحافا في الفضا فالتمرود دمار يا غلا على العاد يا دروب الشنار يا بيوت السرف والفناوات تبا بالضوا والخرف وال السار والسحابه تر قد رسمت المسار السلامه السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكبار استوى <تصفيق> الظل مطفي صفوفه طال وقور اللي ا وجهور البغى ما بقا منك الا طيره غل الغب والرصاصه والجسوم مفتره كيف ا Salam al-Salam Ya Sihab al-Firah Ya Sihab al-Firah